بشير ونذير فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إن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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِذْهَبِي بِطَوْعٍ أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَسَيْنَا قَائِلِينَ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 أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآيات لا يجحدون فأرسلنا عليهم ريح صر صرا في أيام حسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أحزى وهم لا ينصرون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 حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم شهد عليهم سرهم وأبل صابهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهت علينا قالوا أعطنا الله الذي أعطك لشيء وهو خلقكم أول مرة وَهُوَ خَلَقَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ إِلَى هُوَ تَرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنَّ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ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 ولنجزيا لهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم في دار الخلد جزاء, جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 تَرَزَّنُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنَّ تُعْدُونَ نَحْنُ أُولِي أَقْطَمٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُسُلَانِ غَفُورِ الْرَّحِيمِ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 ولا يلقاها الا الذين صبروا وما يلقانا الا ذو حظ عظيم وان لا ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر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 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا لمح الميت إن له على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخرون علينا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 قل هو للذين آبنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولائك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر وإن مسه الشر فيؤس قلطا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّأ مسّت لا يقول لنا ما لا يَقُولَنَّ هَذَا ذَلِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِلَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَغْنَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَى جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ فَمَن يُضِلُّ مِمَّن هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيَنَّ آيَاتِنَا فِي الْأَفْلَكِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريك من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيد